ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل قولهم تبارك وتعالى وتحسبهم أيقاذا وهم رقود أي تحسبهم أيها الناظر إليهم والمشاهد لهم أيقاذا مستيقظين وهذه آية من آيات الله عز وجل أن يناموا هذه النوم الطويلة على هذه الهيئة والكيفية وقد فتحت عيونهم حتى إذا رأهم الرائي ظن أنهم مستيقظين وهم في الحقيقة رقود وهم رقود رقود جمل راقد وهو النائم فإذا رآهم الرائي ظن أنهم مستيقظين لأنهم ليس عليهم علامات النوم النائم يكون مسترخيا وهؤلاء كأنهم أيقاض لكن في الحقيقة هم رقود قيل الحكمة في كون أعينهم مفتوحة حتى تتعرض للهواء فلا تفسد بطول غلقه. هكذا قال بعض العلماء ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم الذي يقلبهم الله عز وجل يقلبهم جهة اليمين ويقلبهم جهة الشمال يذكر بعض المفسرين أنهم كانوا يتقلبون في العام مرتين ولكن هذا ليس عليه دليل فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يعني مر على اليمين ومر على الشمال ولم يذكر الله تبارك وتعالى الظهر ولا البطل لماذا؟ لأن النوم على اليمين وعلى الشمال هو الأكمل يعني هنا لم يذكر الله تبارك وتعالى الا اليمين والشمال لم يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وعلى الظهر وعلى البطن وانما قال ذات اليمين وذات الشمال لان النوم على ذات اليمين وذات الشمال هو الاكمل وقوله تبارك وتعالى ونقلبهم فيه دليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه فيه دليل على ان فعل النائم لا ينسب إليه من أين أخذنا هذا؟ من قوله تبارك وتعالى ونقلبه يعني هم مش هم اللي يتقلبه فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقلبه إذا فعل النائم لا ينسب إليه ولو أن رجلا كان نائما فباع وهو نائم قال لك كذا هو نائم هل ينضى هذا البيئ؟ لا طلق مراتاه وهو نائم ينضى هذا الطلاق؟ لا لأنه لا ينسب إليه فعل حلف ونائب لا ينسب لي هذا الحلف الحكمة من تقليبهم لماذا يقلبهم الله عز وجل أكثر المفسرين على أن الله عز وجل كان يقلبهم لألا تأكل الأرض الجانب الذي يكون مناسق له يعني لما ينام 309 سنة على جانب واحد هذا الجانب لا بد أن يتأثر بملامسته للأرض مع تغير فصول السنة ودخول الشتاء والرطوبة ونحو ذلك فلا شك أن هذا يؤثر على بدنه فكان هذا التقليب كان هذا التقليب ولذلك المريض لما ينام على الفراش مدة طويلة يحصل له قرحة الفراش المعروفة ولذلك يقول لك لا بد ان هو يتقلب او نعمله وسادة او مرتبة هوائية لان يتأثر بدنه بطول منامسة الفراش فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقيل بل لاجل توازن الدم في الجسم ممكن يكون هذا ايضا مرضوض الأولاد لان الدم يسير في الجسد فإذا كان في جانب واحد يحرم منه الجانب الآخر فيتأثر الجانب الآخر ولكن لو رددنا هذا للأول قد يكون صوابا إن شاء الله وكلبهم باسة ذراعيه بالوصيد. ما هو الوصيد؟ الوصيد اللي هو فناء الكهف أو باب الكهف كلبهم باسة ذراعيه بالوصيد أي ألقى ذراعيه على هيئة السبع عندما يفترش فالذي ينظر إلى الكلب من بعيد يخاف لكذا الكلب جلس يحرص هذا الكهف فربنا سبحانه وتعالى جعل الكلب على هذه إنحالة باسط ذراعيه ذراعين مش نايم باسط من ذراعين وقف أمام فناء الكهف أو أمام الباب نفسه فهي إذا راه الرائي ظن أن هذا الكلب يحرسه المفسرون في عند هذه الآية ذكروا اسم الكلب ومش عارف إيه كل هذا لا يفيد ولا ينفع وليس فيها عبارة إحنا قلنا القرآن لا يذكر إلا ما فيه عبرة لكن ذكر الكلب هنا وأنه كان باسط زراعيه بالوصيد على فناء الكهف أو على باب الكهف كما قال بعض المفسرين اخذ منه حكم وهذا الحكم له مثيل في شريعتنا ما هذا هو الحكم هو جواز اتخاذ الكلب للحراسة جواز اتخاذ الكلب للحراسة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من امسك كلبا ينقص من عمله كل يوم قراط الا كلب حرث او كلب ماشية أحد يقول دم أنت الآن قلت كلب حرص أو كلب ماشية لكن في البداية قلت إن هذا الكلب للحراسة أي حراسة عامة يعني جزء واحد يأخذ كلب يحرسه أو يحرس محله أو يحرس يقف أمام المتجر أو كذا أو كذا نقول نعم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أجازة امساك الكلب حتى يحرص الحرف او الماشيه فاذا كان الادمي يحتاج الى حراسة الكلب من باب اولى هكذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يبقى يجوز لادمي ان هو ياخد الكلب لكن مش معناه ان هو يصاحب الكلب ويقولك لك ايه ان انا الكلب بحرسني هو ما بحرسكش ولا حاجه لان ما فيش ما فيش خطر عليك يعني البلطجيه اللي بيمشيوا بالكلاب ولا العيال الصيعه اللي بتمشي بالكلاب ده ما ما يسحقش بقى يقول الشيخ بيقول يجوز لا لانت بتغيرش للحراسة لان انت تخاف على ايه تخاف من مين انما انت اقدر تروى به الناس او اقدر ان انت في الكلاب او كلام من ده يبقى في فرق بين الواحد واحد في خطر حقيقي واحد مثلا بيته في منطقة نائية وهذا البيت ممكن يطرقه اللصوص في اي وقت فوضع كلبا في فناء هذا البيت او على فناء الفيلا في جنينة بتاعة الفيلا وربط هذا الكلب او اطلق هذا الكلب حتى يحرص اهل البيت يجوز في هذه الحالة انما ما يتخذش هذا زريعة لمن لا يخاف على نفسه او يخاف من اللصوص او سرقة المال ويقول ان هذا جائز لانه يحرصهم وايضا حتى لو اخذه لابد ان هو يتعامل معه بايه بال بال التعامل الذي لا يكون معه مثلا لا يكون في اختلاط بين الكلب وبين صاحب البيت او الكلب ينجس البيت او كذا او كذا الى اخره تمام لو ما ما جتش غيره يجوز لو ما جتش غيره يجوز نعم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبة لو اطلعت عليهم أيها الرائي أي لو أشرفت عليهم ورأيتهم على حالتهم هذه لفررت على التوي ولملئت منهم رعبة لماذا؟ لأن إن الذي كان فيه مكان موحش هذه واحدة أو أن منظرهم صار مفزعا يعني لما واحد ينام تلتمين سنة لا بيقص شعر ولا بيقص أظافر ولا كذا ولا كذا لابد إن هو يفحش كل ذلك فإذا رآه الرأي لابد أن يخاف من منظره وهذه أيضا من آيات الله عز وجل لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وفي التعبير بعد قوله ولا ملئت منهم رعب دليل على, على شدة الفسع التي تملأ هذا الناظر مش تملأ قلبه فقط لا تملأ بدنه كله كأنه امتلئ رعبا والرعب هذا جند من جنود الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب مسيرة شهر فالرعب هذا يدفع الله تبارك وتعالى به عن اوليائه فكان هذا من الله عز وجل حماية وكلاءة لهؤلاء الفتية في تهفهم هنا لطيفة تعرض لها المفسرون وهي ان هذا الكلب الكلب الذي صاحب هؤلاء الفتية ذكر في القرآن الكريم مش كده كلب أصحاب الكهف، ها؟ ايه تعود من هذا فائدة صحبة الأخيار، فائدة ايه صحبة الأخيار؟ يعني هذا الكلب لما صاحب هؤلاء الفتية المؤمنين ذكره الله عز وجل في محكم التنزيل يقول ابن كثير ربط الكلب على الباب كما جرت به عادة الكلاب ربط يعني الوقف بتاعته وهذا من سجيته وطبيعته يعني هو دي طبيعته حين يربط ببابهم كأنه يحرصهم ثم قال وشملت كلبهم بركتهم فأصابهم ما أصابهم من النوم على تلك الحال وهذه فائدة صحبة الأخيار وهذه فائدة ايه صحبة الأخيار فإنه صار لهذا الكلب خبر وشأن. فانه صار لهذا الكلب إيه خبر وشأن. يقول القرطبي قال ابن عطية وحدثني أبي قال سمعت أبو الفضل الجوهري في جامع مصر سنة تسعة وستين وأربعمائة يعني سنة ٤٩٦٠ يقول على منبر وعظه إن من أحب أهل الخير نال من بركتهم كلب أحب أهل فضل وصاحبهم فذكره الله في محكم التنزيل من أحب إيه أهل الفضل يعني إنسان لما يحب يحب مين يحب أهل الفضل يحب الأخيار يحب أهل الدين يحب الصلاح مش يحب الفجرة والفسقة يحب القتلى ويحب سفاك الدماء لا إنما يحب من يحب أولياء الله الصالحين هذا الكلب لما صحب هؤلاء نالهم من بركتهم ويقول القرطبي إذا كان بعض الكلاب نال هذه الدرجة العالية بصحبة ومخالطة الصلحاء والأولياء حتى أخبر الله بذلك في كتابه فما ظنك بالمؤمنين المخالطين المحبين للأولياء والصالحين ثم قال بل في هذا تسلية وانس للمؤمنين المقصرين عن درجات الكمال المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم وآله خير آل يعني يقول هذه تسلية لمن, لمن نقصت درجته لكنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال لغضلة الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة فقال له وماذا أعددت لها قال أعددت لها حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال المرء مع من أحب يقول أنس فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب فالشاهد أن هذه فائدة صحبة الأخيار فائدة صحبة الأخيار حتى إن الله عز وجل ذكر هذا الكلب ذكره في كتابه سبحانه وتعالى لصحبته لهؤلاء الأخيار فليحرز كل مرئ منا على مصاحبة الأخيار الأطهار الأبرار قال الله عز وجل وتذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعكم أحدكم بورقهم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد وكذلك أي كما فعلنا بهم من قبل من العناية من كيسير الكهف لهم ومن إنامتهم هذه المدة الطويلة كذلك بعثهم الله عز وجل أي مثل هذا الفعل فعلنا بهم فعلا آخر وكذلك وكذلك أي كما تقدم من عناية الله بهم فهناك عناية أخرى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم قلنا البعث هنا هو إيه؟ إيقاظه من النوم وقلنا إن البعث اطلقه الله عز وجل على الاستيقاظ، وان النوم سماه الله تبارك وتعالى موتاً، قال الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، وقال قال الله عز وجل وهو الذي وهو الذي يتوفاكم بالليل وهو الذي يتوفاكم بالليل، نعم ويعلم ويعلمون. ما جرحتم بالنهار ثم بعثكم فيه وهو الذي يتوفاكم بإيه بالليل ثم يبعثكم فيه أي يبعثكم في النهار طب البعث هنا قلنا هذا البعث هو الإيقاظ من النوم فقوله تبارك وتعالى وكذلك بعثناهم أي أيقظناهم من نومهم ليتساءلوا بينهم هل اللام هنا لام التعليل يعني هل ربنا سبحانه وتعالى ايقظهم من نومهم عشان يتساءلوا ام ان اللام هنا ليست لام التعليل من المفسرين من قال ان اللام هنا لام العاقبة يعني وكذلك ايقظناهم من نومهم لتكون عاقبتهم التساؤل او كانت عاقبتهم التساؤل بينهم زي ايه زي قول الله تبارك وتعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزن هل آل فرعون لما التقطوا موسى التقطوا عشان يبقى لهم عدوا وحزن هل هذه اللام لام التعليل لا, لا من هم لام العاقبة هم التقطوه عشان يتخذوه ولدا لكن العاقبة أنه كان لهم عدوا وحزن فاللام هنا من المفسرين من قال أن اللام هنا لام العاقبة كلام هذه الآية من سورة القصص وبعض قال اللام هنا لام التعليل. أي أن الله عز وجل بالفعل بعثهم من نومهم كي يتساءل بينهم ويعرفوا حالهم ويعلم ما صنعه الله تبارك وتعالى بهم فيعتبر بذلك ويزداد إيمانا ويستدل بذلك على كمان عظمة الله عز وجل ويشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليهم وما كرمهم به يبقى يجوزني لم هنا تكون لام تعليل أو لم إيه أو لام العاقبة قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم اي كم مكثتم مستغرقين في نومكم في هذا الكهف قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا مش, مش البقية هم اللي اجابوا بدليل ان بعد كذا ان طائفة منهم قالوا ربكم اعلموا ما لبثتم يبقى مش بعضين اللي قالوا الاول لبثنا يوما او بعض يوم هم لا يردوا عن نفسه ولو ربكم اعلم ما لبثتم وانما لما سأل سائل منهم كان لبثتم فجماعة اختاروا الجواب بقولهم لبثنا يوما او بعض يوم قال المفسرون وذلك لانهم دخلوا الكهف في اول النهار ولما استيقظوا نظروا الى الشمس فوجدوها فوجدوها تكاد تغرب او قد غربت فظنوا انهم ايه لبثوا يوما فلما رأوا الشمس لم تغرب قالوا او بعض يوم, أو بعض يوم يعني فكروا من كل الحكاية ايه من الصبح لاخر النهار ها قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فريق اخر قال لا ربكم اعلم بما لبثتم وكانهم هؤلاء يعني قد شعروا بأن النوم كان فيها طول ها يعني احيانا الواحد لما ينام قليلا يحس انه لم قليل ولما ينام كثير يحس انه نام كثير يقول لك لا ده نمت كثير فهؤلاء لأن لهم شعروا بذلك فلذلك ردوا العلم إلى الله عز وجل فالفريق الأول حددوا يوما أو بعض يوم بناء على, إيه؟ بناء على الظاهر هم دخلوا الكهف في الصباح لما سيقضوا يبرصوا لا الشمس بتغرب أو لسه مغربتش فقالوا إيه؟ يوما أو بعض يوم أما الفريق الآخر لم يحددوا بناء على الواقع لأنهم فرقوا بين النوم اليسير والنوم, إيه والنوم, إيه والنوم إيه الطويل فشعروا انهم ناموا اكثر من كده فردوا العلم الى الله عز وجل وهنا ادب نتعلمه من قول هؤلاء ربكم اعلم بما لبثتم وهو ان يقطع الجدال عند عدم العلم او اليقين يقطع الجدال عند عدم العلم او اليقين وهذا من ادب ايه من ادب الحوار وكذلك فيه ازداء النصح وتقبله وحسن الحوار يعني هؤلاء نصحوا نصح بعضهم بعض فلي قال لبثنا يوما او بعض يوم فليتنا نملأ ربكم اعلم مما لبثتم خلاص فانقطع الكلام وانقطع الحوار وسكت الجميع فقالوا فبعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا فبين سبحانه وتعالى ما قالوا بعد أن تركوا الحديث في مسألة الزمن الذي قضوه نائمين في الكهف فقالوا فابعثوا ابعثوا أرسلوا أحدكم بورقكم هذه الورق اللي هو إيه الفضة الفضة سواء كانت مضروبة يعني مسكوكة وعملة او كانت غير مضروبة هذه تسمى ايه تسمى ورقة فبعثوا احدكم بورقكم هذه اي بهذه الدراهم المضروبة الى المدينة الى المدينة التي خرجوا منها فهي التي يوجد فيها الطعام وهذا يدلك على ايه يدل ان هؤلاء الفتية حينما دعوا ربهم سبحانه وتعالى أن يهيئ لهم من أمرهم مرفقة وساقهم الله عز وجل إلى الكهف لم يكن في نيتهم أن يمكثوا فيه طويلا لأنهم لو كانوا يظنون ذلك لأعبد العبد من الطعام والشراب وابتعب أول من يصحد على الأكل والشراب كان له مثلا الاكل ايه ايه تغير او الشراب تبخر او كذا انما الدليل لهم ما كانش عندهم نية للمكث في هذا الكهف طويلا انهم ايه لم يعدوا العدة من طعام او شراب في نومتهم هذه فلما استيقظوا فبعثوا احدكم بوريقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منهم ازكى طعاما ما معنى كلمة ازكى ازكى لهذه تطلق على اطيب طعام وتطلق على الحلال الطعام الحلال يطلق عليه ايضا ازكى طعاما يبقى تطلق على الطعام الطيب تطلق على الطعام الجيد فهؤلاء الفتية قالوا فبعثوا أحدكم دوارقكم هذه إلى السوق اللي فيه المدينة فلينظر ما رحش يشتري أي حاجة ولكن يأتينا بطعام حلال طيب فليأتكم برزق منه بهذا المال وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وليتلطف معناه إيه التلطف للتخفي التخفي يعني يتخفى في خروجه ودخوله ولا يثير حوله الشكوك حتى قال بعض المفسرين لا يماكس البائع ولا ينزعه ما يخش فصل معاش ما يلفتش النظر هو عايز يجيب ياكل طعام ويمشي ده يقول كذا الله انت فين ف هذه نصيحه هؤلاء وليتلطف ولا يشعرن بكم احد اخذ العلماء من قوله فعال فبعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فوائد فائدة الأولى جواز التوكيل في البيع والشراء لأن الجماعة الآن وكلوا مين وكلوا واحدا يروح يشتري ليهم الفائدة الثانية جواز الشركة في المطعم والمشرف وراح يشتري إيه؟ لكل واحد لوحده ولا المجموعة للمجموع يبقى يجوز الناس يشتركه في طعام وشراب واحد الفائدة الثالثة لا بأس على الإنسان أن يطلب أزكى الطعام وأطيبه يعني الإنسان لو هياكل أكل طيب يعني أكل باللهجة الدرجة كده أكل, أكل محترم يعني مش هياكل فلو طعام لا ده يروح يجيب سمك اروس مثلا ها او هيجيب وقار نقول له حرام لا ايه الدليل اهو فلينظر ايها ازكى ازكى تحتمل المعنيين اطيب وايه واحل حلال ما يجيبش حاجه حرام طب وايه ده في شاهد ايضا اه في شاهد من سنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى مع واحد من الصحابة طمر جيد قال له منها مني طمر, طمر دا مش موجود في بلدنا قال له انا كان عندي طمر رديء فالبيت صعين بصاع فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك نهى عن ايه عن هو يأكل الطمر الطيب ولا نهى عن ايه عن هذه المقايلة لانه فيها ربة النبي صلى الله عليه وسلم عنه هو يأكل الطعام الطيب ولذلك قال له لا اذا اردت ان تفعل فبيع الرديء ثم اشتري الجيد، نبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذرة، الذرة ده من أطيب أجزاء إيشاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذرة، هذا طعام طيب، هذا طعام طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعى فيشوى له اللحم صلى الله عليه وسلم ويأكل. لكن اذا لم يجد صلى الله عليه وسلم ياكل الموجود فلو الانسان طلب الطعام الطيب وعنده مال يشتري به من غير تبذير ولا اسراف لا يكون هذا مخالفا للشرع ولا منافيا للأدب كذلك استدل بقوله تبارك وتعالى فلينظر ايها ازكى ازكى ديت ايه افعل تفضيل استدل بها على ضعف قول بعض الفقهاء لا يجوز للإنسان أن يقول عندي أطيب القمح أو أطيب الأرز يقول لك مثلا أنا ببيع أطيب أرز في السوق أنا ببيع أحسن قمح في السوق أنا ببيع أحسن ملابس في السوق ينفع يقول كده أحسن قالوا ما ينفعش يقول أحسن لماذا قالوا لأن كل حسن فوقه أحسن ها لكن هذه الاية تدل على ذلك على جواز هذا ونقول ان هذا مرد الى العرف ان كلمة اذكى او احسن او اطيب في عرف الناس ليس معناها ان هو إيه افضل شيء في السوء على ولكن صاحبه يريد ان هو شيء ايه شيء ايه طيب وشيء جيد فهذا مرده الى العرف في قوله ولي تلطف فاذا وهي ايه ولا يشعرن بكم احدا وهي اخذ الحذر والحيطة وان التوكل على الله عز وجل لا ينافي الاخذ بالاسباب هم ناس مؤمنون متوكلون على الله عز وجل لكن قالوا له ايه لما تخرج ها خد بالك تلطف تخفي ولا تشعر احدا بك حتى لا يتبعوك ثم بعد ذلك يكون مالا يحمد عقباه بهذه فوائد جمه من هذه الآية ثم قال ربنا تبارك وتعالى إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا لذية العلة التي لأجلها قالوا لهذا الذي سيذهب يأتي بالطعام تلطف ولا تشعر أحدا بك ليه إنهم يظهر إنهم يظهروا عليكم يرجموكم يبقى تعليل الأمر والنهي السابقين لما أمروا إنه يتلطف وده هو إن هو, إن هو عن إن هو يأتي بما يمكن أن يثير حوله الشكوك كانت العلة في ذلك حتى لا يظهر عليهم أحد وكلمة يظهروا عليكم ما معناها معناها يطلعوا عليكم يطلعوا عليكم او يظهروا بكم او يعلموا مكانكم واصل كلمة ظهر اي صار على ظهر الارض كلمة ظهر اصلها ايه انه صار على ظهر الارض ولما كان عليها مشاهدا متمكنا منه استعمل هذا اللفظ تارى في الاطلاع وتارى في ايه في الغلبة والظفر انهم ايه إن يظهروا عليكم يرجموكم ما هو الرجم الرجم يطلق على مطلق القتل ويطلق ايضا على القتل بالحجارة ويطلق ايضا على السب والشتم. قال نوح عليه الصلاة والسلام او قال قوم نوح لان لم تنتهي يا نوح لتكونن ايه من المرجومين من المرجومين يعني من المقتولين هددوه بالقتل ها وعندنا في الشرع إن الزاني المحصن يقتله رجما رجما أي رميا بالحجارة، والرجم أيضا يطلق على الإذاء والشق. فما هو المراد في هذه الآية؟ المراد في هذه الآية هو القتل. هو القتل لأن هؤلاء الفتية الذين فارقوا قومهم وتركوا دين الأباء والأجداد. لا بد أن يستعدوا قومهم عليهم وهذا الاستعداد من شأنه أن يقتلوهم وهم لا يخافوا الشكل والأذية باللسان فقط وإنما يخافون القتل إنهم إيه يظهروا عليكم يرجموكم يقتلوكم أو يعيذوكم في ملتهم يعيذوكم في ملتهم أي ملة الكفر ملة الشرك بالله عز وجل وهي التي فروا منها هؤلاء القومون اتخذوا من دونه آلهة من دون الله آلهة فهؤلاء القوم كانوا يشركون بالله عز وجل وهؤلاء الفتية فروا بدينهم ودخلوا الكهف او يعيذوكم في ملتهم ولم تفلحوا اذا ابدا انهم يظروا عليكم يرجموكم او يعيذوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا طب واحد يقول ذبدول لو دخلوا في ملتهم وهم كارهون لهذه الملة كيف إذا يقال في حقهم لن تفلحوا إذا أبدا والله عز وجل يقول إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نقول العلماء في هذه الآية لهم قولان القول الاول ان الاكراه الاكراه لم يكن عذرا في شريعة هؤلاء يعني واحد قال له تؤمن ولا تقتل فقال له تتكفر ولا تقتل فقال له اكفر وهو مؤمن في قلبه ده مش عذر عند ربنا في شريعة هؤلاء ويدل على هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ها؟ إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما أكره عليه ونزول الآية ونزول الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كان أبلها الصحابة يرغمون على النطق بكلمة الكفة أبوهم فلما نزل الآية النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم له إن عادوا فعودوا ريحوهم عشان تدفع عن أنفسكم إيه؟ القتل والإزاء يبقى هذا قول أن العذر ما كانش إيه ما أن الكفر إن ما كانش عذر في شريعتهم في حديث ضعيف في رجل الذي كان لا يمر أحد من عندي حتى يقرب شيئا فواحد قال له أنا معيش حكى قال له قرب ولو ذبابا قال له قربت ذبابا فمات فمات على الكفر لكن هذا الحديث ضعيف لكن هذا يشهد ان ايه ان ما كانش في عذر ايه بالاكره ايضا في الازمان المتقدمة مع ان الحديث ايه فيه ضعف لكن في ملاتنا عذر بالاكره لو واحد اكره وقال مطمئن بالايمان لا يؤخذه الله عز وجل على ما نطق به من كلمة ايه الكف القول الثاني قالوا ده المعنى انهم لو ردوا الى الكفر وبقوا مظهرين للكفر فقد تميل قلوبهم الى الكفر مع طول المدة فيصيرون كفارا حقيقيين ها؟ فهم خافوا على انفسهم لاجل ذلك ايبا هذا قول وذاك قول نعم شاء لا ما شاهدلوش ايه يعني لو لو له لا يرده عن ديننا لا يرده عن ديننا ما فيش بقى سيره الاكراه قال الله عز وجل فكذلك اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعه لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم كلمة وكذلك أي وكما وكما أنمناهم وبعثناهم أطلعنا وأعثرنا عليهم أعثرنا عليهم من أهل المدينة أهل المدينة لما طيب أزام صلى الله عليه وسلم اقوم ابراهيم ابو غني بيسال يعني بيقول هم لما ناموا ربنا سبحانه وتعالى يقول لو اطلعت عليهم لو ليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا والمفسرون يقولون ان ان فحمش اشعرهم واظافرهم وكذا وكذا طب هم لما استيقظوا هل يعني يردوا الى ما كانوا عليه قبل النوم بحيث ان ما فيش بقى لضوافر طويلة ولا شعور بحيث انه لو نظر احدهم الى اخيه لن يجد تغيرا يقول القرآن اعرض عن هذا ولذلك بعض ما يقول في ولو ملئت منهم رعبة يقول ان الرعب في المكان الموحش اللي هم فيه ما بيكلمش على اشخاصه لكن الله اعلم لكن كما ذكرنا مرارا وتكرار وسنذكر ايضا ان مواطن العبرة هي التي يذكرها القرآن الكريم يعني هنا مثلا وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهُمْ وكذلك أَعْثَرْنَا عَلَيْهُمْ إنه قالوا قاله إن هذا الفتى لما ذهب يشتري الطعام واخرج الدراهم وراجل في الدراهم قال له ده لي منين الفلوس دي منين قال له ده بتاعتنا قال له عمده بقالها 300 سنة ده من أيام الملك مش عارف مين طب انتوا قصتكم ايه وبتاعوا راحوا رايحين ايه على الكهف هنا ربنا سبحانه ما ذكرش كده قال ايه وكذلك اعثرنا عليهم خلاص هي القضية مش ايه مش اعثرنا عليهم ازاي ده, ده ما فيهاش عبره اه. انما هنا العبره ايه ليعلموا ان وعد الله حق دي العبره ليعلموا لمن اللي يعلم هو ده بقى اللي عليه الكلام ليعلموا يبقى اللام هنا للتعليل ليعلموا ان وعد الله حق وان الساعة لا ريب فيها لان هؤلاء قوم كفار مكذبون بالبعث والحساب فهنا عبرة له على ايه ان وعد الله حق هذا الوعد الحق هل لكل اه اهل المدينة من المؤمنين والكافرين بعض المفسرين يقول كده يقول ليعلموا اي اهل المدينة المؤمن يزداد ايمانه ناقنا والكافر يعلم ان وعد الله عز وجل بالبعث والحساب حق وان الساعة مجيئها حق أه؟ وفريق آخر يقول لا ده, ده أي ليعلم الكفار ان ما كانوا يكذبون به من البعث بعد الموت حق وان الساعة آتية لا شك فيها لا شك ايه فيها تب اتكلمنا منين با اه نقول العبرة في هؤلاء الفتية ربنا سبحانه وتعالى أنامهم أحياء كم تلتمية وكسسنة فالذي قدر على أن يبقيهم أحياء هذه المدة قادر على أن يميتهم ثم يفيهم هذا موطن العبرة هنا وكذلك أعطرنا عليهم ليعلمه يقول الله لإدر سبحانه وتعالى يبقي هؤلاء على قيد الحياة طيل هذه المدة قادر على انه يميتهم ثم يحييهم سبحانه وتعالى وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم اذ يتنازعون التنازع هو التخاصم والاختلاف التخاصم والاختلاف قيل المعنى وفعلنا بهم ذلك اي فعلنا بالفتية ذلك حين تنازعوا في البعث ها يبقى احنا كل القصة ليت ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك اعثرنا عليهم لأعلموا ان وعب الله حق وان الساعة لا ريب فيها اذ يتنازعون بينهم امرهم لما تنازعوا امرهم من قديم الزمان ففريق قال ان الله عز وجل لا يبعث من يموت او من ماذا لا يبعث مرة اخرى وفريق قال يبعث الارواح دون الأجسام، ومنهم من قال يبعث الأرواح والأجسام، فهنا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنه أعفر عليهم بسبب, بسبب هذا التنازع بسبب إيه هذا التنازع هذا قول، وقيل إذا يتنازعون بينهم أمرهم أي إذا يتنازعون في قبر نكث الفتية في الكهف وفي عددهم وفيما يفعل بهم بعد أن اطلعوا عليهم قالوا إيه بقى قالوا إن هم لما دخلوا عليهم الكهف ماتوا ماتوا في التو لأن إيه القصة بقى انتهت موطن العبرة موطن العرة الذي أراده الله عز وجل قد تم فهؤلاء لماذا يبقون إذن على قيد الحياة لا فإذا من بقائهم ربنا سبحانه وتعالى أمد في أعمالهم وأبقاهم على هذه الهيئة ليعظوا بها أقواما كانوا كافرين بالله عز وجل فهو هم رأوا الفتية أحياء خلاص انتهت القصة الكافر لابد أن يؤمن هذا الفتى الذي ظل هذه المدة في كافه ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يميت الحي ثم يحيي يبقى خلاص القصة امتهت وقيل إنهم تنازعوا في عددهم وقيل تنازعوا ما يصنعون بالفتيه كما سيأتي بعد ذلك وقيل تنازعوا في البنيان وفي المسجد فالمسلمون منهم قالوا نبني عليهم بنيانا أو العكس المسلمون قالوا نبني مسجدا كما قال بعض المفسرين والمشركون قالوا نبني عليهم بنيانا أو العكس ماشي إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فقالوا ابن عليهم بنيانا أي طائفة قالت ابن على هؤلاء الفتية الذين ماتوا في هذا الكهف بنيانا حتى يكون هذا الكهف أثرا ومشهدا ونحمي هؤلاء بداخل هذا الكهف الفريق ربهم أعلم بهم يعني هؤلاء توقفوا في أمرهم توقفوا في أمرهم كيف بقوا هذه المدة الطويلة فالله أعلم بهم فلذلك أردت معلوم بنيانا وخلاص انتهت القصة قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا الفريق الأقوى الذي غلب على أمر الناس جميعا قال لا لنتخذن عليهم مسجدا المسجد ده مش معناه مسجد زي مسجد الصديق او مسجد لطف الشبارة او لا ده هو المسجد موضع السجود الموضع اللي هو ايه مسجد مو... معناه موضع السجود وجعلت لها الارض ايه مسجدا وطهور ها؟ فقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال المفسرون هم امراؤهم القادة السادة الرؤساء قالوا خلاص اسكتنتم نتخذن عليهم مسجدا هنا بقى قصة هل هؤلاء المراء كانوا صالحين ام كانوا اهل فساد وكانوا مفسدين وفاسقين لأهل العلم قولان لأهل العلم ايه قولان القول الاول انهم من اهل الشرك والفساد والدليل على كده ان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له أم حبيع أم سلبة الكنيسة التي بأرض الحبشة وفيها التصوير فيها التمثيل قال صلى الله عليه وسلم أولئك إيه؟ شرار الخلق شرار الخلق عند الله يوم القيام إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات صوروا له التصوير وبنوا على قبره مسجدا يبقى شرار الخلق يبقى الغلب على أمرهم أولئك الأمراء ليسوا صالحين وإنما هم إيه شريرين مفسدين مشركين لأن هؤلاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شراء الخلق عند الله يوم القيام كانوا إذا مات منهم رجل الصالح صوروا له التصوير وبنوا على قبره مسجدا القول الثاني أنهم كانوا مسلمين وذلك لقولهم إيه لنتخذن عليهم مسجدا لكن هذا القول قول إيه ضعيف ضعيف يقول ابن كثير رحمه الله حكى ابن جرير في القائلين ذلك قولين أحدهما أنهم المسلمون منهم والثاني أهل الشرك منهم فالله أعلم قال والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوز ولكن هل هم محمودون أم لا قال فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود وأن اتخذوا قبور أعميائهم مساجد يحذر ما فعلوا وقدروينا عن أبر المؤمنين عمر بن الخطاب أنه لما وجد قبر دنيال في زمانه بالعراق أمر أن يخفى عن الناس وأن تدفن تلك الرقعة التي وجدوها عنده منها شيء من الملأ فيها شيء من الملائم وغيرها القاسمي تعقب ابن كثير بالا بي ما بقول ايه فيه نظر يعني بقول ايه دول محمودون ولا مزمونون فيه نظر وبعدين ذكر الحديث لو لعن الله لعدو النصار فالقاسمي بقول ايه وعجيب من تردده في كونهم غير محمودين مع ايراده الحديث الصحيح بعده المسجل بلعن من فعل ذلك وهو اعظم ما عنون به على الغضب الالهي والمقت الرباني والسبب في ذلك ان البناء على قبر النبي او الولي مدعاة للاقبال عليه والتضرع اليه ففيه فتح لباب الشرك وتوسن اليه باقرب وسيلة وهل اصل عبادة الاصنام الا ذلك كما قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى وقالوا لا تدرن آلهتكم ولا تدرن ودا ولا سوءا ولا يغوثا واوقا نصرا قال كان هؤلاء قوما صارحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم فلما طال عليهم الأمد عبدهم يبقى القاسمي باستدرك على الإمام ابن كثير في قوله هل هم محمودون أم لا فيه نظر يقول فيه نظر في نظر ازاي وأنت يا إمام ذكرت كقول النبي صلى الله عليه وسلم نعنى الله اليهود والنصرى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد يحذر ما يفعل كذلك الالوسي رحمه الله يقول ايه واستدل بالآية ده بقى الصوفية بقى بيستدله بهذه الآية على جواز البناء على قبور الصلحاء يقول لك ايه قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذنا عليه المسجدة يبقى يجوز لما واحد يموت يكون صالح ان احنا نبنعي على قبره مسجده نقول له اولا هذا شريعة من قبلنا هذه واحدة ها؟ ثانيا انت لو دققت في الاية لعلمت انهم لما فعلوا ذلك لم يكونوا الفاعلين لم يكونوا على صواب في فعلهم وانما كانوا مخطئين لان الله ذكرهم قال ايه قال لنا غلبوا على امرهم يعني هم نس أقوياء ومشوا كلمتهم على التنين بل فيقول الألوسي واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليه وجواز الصلاة في ذلك وممن ذكر ذلك الخفاجي في حواشي على البيضاوي قال وهو قول باطل عاطل فاسد كاسد ثم ذكر الأحاديث في النهي عن اتخاذ القبور مسادل. هذه الآية ليس فيها دليل على جواز البناء على قبر الميت لأن الله عز وجل قال قال الذين غلبوا على أمرهم فهذا مشعر بالذم وأنهم مذمومون أضف إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وأم حبيبة لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم النبي الحبشة كنيسة فيها تصوير أي فيها تماثيل فقال أولئك شرار الخلق عند الله أولئك شرار الخلق عند الله قال الله عزوجل سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم فالرب أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فأخبر جل وعلا في هذه الآية أن اختلاف الناس في عدد أصحاب الكهف، منهم من يقول ثلاثة، رابعهم كلبهم، ومنهم من يقول خمسة، سادسهم كلبهم، ومنهم من يقول سبع، وثامنهم كلبهم. يبقى الاقوال كم؟ ثلاثة، منهم رابع ثلاثة ورابعهم كلبهم، خمسة سادسهم كلبهم، سبع وثامنهم كلبهم. جاءت قرينة في الآية تدل على صحة أحد هذه الأقوال جاءت قرينة في الآية تدل على إن قول من الأقوال سيدل صحيح فيما هذه أولا ربنا سبحانه وتعالى يقول سيقولون ثلاثة الرابع كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم فربنا سبحانه وتعالى قال من بالغيب وأصل الرجم ايه القدس بالحجارة ها؟ المراد هنا ايه رجما بالغيب اي قذفا بالظن يعني لو لا احد ان هم كذا واحد بيظن ان هم كذا او فريق بيظن ان ثلاثة ورابعة كلبهم، فريق بيظن ان خمسة وسادسهم مكلبهم بل همش علم بذلك بل هذا قذف بالغيب قذف بالغيب قذف بالظن ليس عندهم علم ثم قال الله عز وجل ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم مالش رجما بالغيب؟ يبقى هنا اقرار هم إيه؟ سبعة وثامنهم كلبهم لان الله عز وجل انكر القولين الاوليين ولم ينكر القول الثاني لم ينكر القول الاخير فدل ذلك على ان هؤلاء كانوا سبع وكلبهم الثامن وده زي ايه ربنا سبحانه وتعالى في صورة الأعراف بينعي على المشركين جهلهم وحمقهم وشركهم فقال وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا لوحدة والله أمرنا بها فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وسكت عن ايه وجدنا عليها اباءنا ايبا هم قالوا وجدنا عليها اباءنا ده كلام مزبوط عشانك ربنا صبحانه وتعالى ما غلطهمش فيه انما انكر عليهم قولهم ايه والله امرنا به فقال لهم قل ان الله لا يأمر بالفحشاء اما قولهم وجدنا عليها اباءنا ده صحيح ليس هنتعرضنا هنا ايضا ربنا صبحانه وتعرض القولين الأولين لأنهم ليس صوابا فقال رجما بالغيب واما القول الثالث لما كان صوابا سكت ربنا تبارك وتعالى عنه يروى ان ابن عباس رضي الله عنهما استدل ايضا من الفتية دول سبعة بدليل اخر عدى علينا من شوية ان قول الله تبارك وتعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم خذ بالك بقى معي بقى قال قائل منهم كم لبثتم؟ ايه بقى واحدة هو ها؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا يعني ايه اتنين او ثلاثة اقل حقا ثلاثة لان اقل الجمع ايه؟ ثلاثة قالوا لبثنا يوما او بعض يوم البقين بقى راح راضين عليهم ايه؟ قالوا ربكم اعلم ما لبثتم ايبقى الثلاثة الثانين ايبقى كده كم؟ سبعة وربنا هنا قال ايه سبعه اخر حاجه يبقى هم ها طيب يبقى هذا في قوله تبارك وتعالى وثامنهم كلبهم قل الرب اعلم بعدتهم ما يعلمهم الا قليل هنا بقى فيه تعليم للناس ان يردوا علم الاشياء الى خالقها جل وعلا ها وان علموا بها حتى وان ايه وان علموا بها ترد ايضا العلم لله عز وجل تبيء الدليل حتى لو أنت تعلم شيء ترد العلم إلى الله أقول لك شوف ربنا سبحانه وتعالى بعد كذا يقول إيه ولبس فيك فيم إيه ثلاث سنين وزادت تسعة هاه قال النبي صلى الله عليه وسلم إيه قل الله أعلم بما لبس ثم ربنا سبحانه وتعالى قال لكن قالوا قل الله أعلم بما لبس مع إنه عرف إيه لبس قد إيه قل الله أعلم بما لبس يبقى في هذه الآية أدب إن الناس ينبغي أن يردوا العلم إلى الله عز وجل حتى وإن كانوا يعلمون ما يقولون ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل روى بأسنيد فيها ضعف وتحسن بمجموعة طرقها إن ابن عباس قال أنا من هؤلاء القليل أنا من, هي من هؤلاء القليل طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك الله محمد أشهد <تصفيق> لا